জাল অলিহ ইনৌ জল কলম উমিনহম অনিংশ অলিহি কই উনি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 أم عندهم خزاء رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب جند ما هنالك مهزوم 111. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاب 112. وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب 113.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 وقالوا ربنا عجل لنا فطنا قبل يوم الحساب